بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والفجر ولا عش ولا يال عش والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم اللذي حجر هل في ذلك قسم اللذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد ايرى ما ذاك العمد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق وثمود الذين جابوا طغى بالواد وتمود الذين جابوا طغى بالواد وفرعون ذو الأوتاد, الاوتاد الذين طغوا في البلاد الذين سَارُوا فِيهَا الْفَسَادَ سَأَكْسَوُهُمْ فِيهَا الْفَسَادَ صَبَّ عَلَيْهِم رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ سَشُدُّ عَلَيْهِم رَبُّكَ أَمَّ الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا أَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَتَّلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ فقدر عليه رزقه فيقول ربي أمانا كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا المسكين ولا تحارضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً وتأكلون التراث أكلاً لما وتحب يُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا, دكاً كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمٍ یو میتو نل وقت